فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإنتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإذ كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يتره وأن تصدقوا خير لكم إِن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون